ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشتهون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا واطينا واسمع غير نسمع وراعينا لي بالسانتهم وطعنا في الدين ولو ام سمعنا وطعنا واسمع وانظر لنا كان خيرا لهم واقوم لكانا خيرا لهم ولكن لعنهم الله بكفرهم لا يؤمنون إلا قليلا يا صدقا لما معكم من قبل أن نقص وجوها, وجوها فنردها على دبارها أونا نلعنهم, أو نلعنهم كما لعنا لا إن الله لا يغفر أيشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَد افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين بل الله يزكي من يشاء ولا يخلمون فكيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا اولئك اهدا من الذين الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصير، أم لهم نصيب من الملك، فإذا لا يؤتون الناس أَم أم يحسدون الناس على ما؟ فَقَدَ آتَينَا آل إبراهيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَينَا مُلْكَ النَّعْضِمَ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ نَصَّدَ عَنْهُ وكفى بجهنم سعيرا إِنَّ الَّذِينَ كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما النَّارَ كُلَّمَا بدلناهم جُلُودُهُمْ غيرها جُلُودًا غَيْرَهَا بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا عزيزا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حكيما الذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها Thank you